فَسَتَنطُبُ نَصِيرُهُ أَيُّ بِصِرُّونَ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادْعُ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كل حلف مهين همازم ما شاءن بنميم من ناعم الخير معتد اثيم عت من بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين إِذَا وبنين عَلَيْهِ تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين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 فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها عسى ربنا ان يجد خيرا منها إلى ربنا راغبون Kéziken a gázad, kéziken a gázad, vala gázad a következő a legnagyobb, ha tudnának. Innen a a المسلمين كالمجرمين افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم ما لكم ما لكم, كيف تحكمون. ما لكم. كيف تحكمون. كيف تحكمون.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 لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ اسْأَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَم لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ شف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَأَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَأَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَأَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِ لَهُمْ انك يديمتين انك يديمتين ام تسالهم اجرا ام تسالهم اجرا فهم مما غرم من مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم